أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحصن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين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 في الكلام حول هذا الموضوع في سورة الأنفال يقول ربنا تبارك وتعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم هذا أمر من الله عز وجل لنا بالعلم يجب علينا, يجب علينا أن نعلم, نعلم. وأن نعلم علما نافعا فعن. لا يكون لا علماً, علما سماعيا أو علماً, أو علما للكلام ينين. أو لشيء غير ذلك إنما ينبغي, ينبغي أن, يكون أن يكون العلم نافعا فعن. فعن. فعن. ولا يكون ولا العلم نافعا فعن. فعن. إلا إذا علمنا فعلا واتقينا الله تبارك وتعالى فيما آتانا الله عز وجل من نعمة وعلمنا أننا مسؤولون عن النعيم بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة لا محالة فيجب علينا أن نعلم علما يقينيا يدفعنا للعمل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 تتقون به فتنة المال وتحضرون الوقوع فيها وتعملون بما آتاكم الله عز وجل من نعمة تجعلونها تقربكم إلى الله عز وجل وتوصلكم إلى مرضاته وجناته حقا إن المال يلهي ويطهي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 ثم لا تسالون يوما عن النعيم الا هاكم التكاثر حتى زرتم في تفسيرها للعلماء وجهين الوجه الأول وهو الوجه الاصح الا هاكم التكاثر الهتم الدنيا والهاكم جمع الأموال والدنيا بما فيها من متاع حتى انقضت آجالكم وأعماركم فآتاكم الموت فانتقلتم من الدنيا ودخلتم المقابر وزرتم المقابر ألهاكم الجمع والحكم الدنيا وشهواتها طوال حياتكم ولم تنتبهوا ولم تفيقوا حتى آتاكم الموت فانتقلتم إلى المقابر وزرته المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرته المقابر والوجه الثاني أن هذه الآية, الآية أو الصورة الآية نزلت في قبيلتين بني حارثة وبني الحارث تفخر فيما بينهما فقالت إحداهما للأخرى كل واحدة تقول الأخرى أفيكم فلان ابن فلان أفيكم مثل فلان ابن فلان ابن فلان عندكم في قبيلتكم فلان ابن فلان كم عنده من الأطيان والأنعام والأموال والذهب والفضة هل عندكم؟ والقبيلة الأخرى ترد على هذه القبيلة وتقول ذلك هل عندكم فلان ابن فلان؟ حتى انتهوا من المفاخرة بالأحياء فانتكلوا إلى القبور وجعلوا يقولون هل فيكم مثل فلان هذا الميت المكبور في مقبرته هل عندكم مثل فلان ابن فلان هذا الميت كان عنده كذا وعنده كذا ويملك كذا وكذا, وكذا, وكذا الهاكم التكاثر حتى زورتم المقابر فنزلت الآيات الهاكم التكاثر حتى زورتم المقابر وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليزور رجلا من الأعراب في مرضه فلما أتاه قال لا بأس طهور إن شاء الله قال الرجل قلت طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن فنزلت الآيات ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون تأكيد كلا لو تعلمون علم اليقين علم نافر لترون الجحيم لتجعلنا النار أمام أعينكم تخافون من الولوج فيها فيدفعكم ذلك الخوف إلى العمل الصالح وإلى تمام وكمال الإيمان ثم لترونها عين اليقين سوف تنتخلون من علم اليقين إلى عين اليقين كان عندكم علم يقين إن النار مخلوقة وأن الله تبارك وتعالى جعلها عذاب للكافرين والمشركين والمنافقين كان عندكم علم يقين لكنكم سوف تنتقلون إلى مرحلة أخرى وهي عين اليقين فطرون بأعينكم ما كنتم تعتقدون وتعلمون ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كل ما آتاك الله عز وجل من نعيم سوف تسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى صحه عافيه زوجه ولد مال كفايه بيت سياب حذاء تلبسه تحتذي في قدمك حذاء لا تمشي حافيا نعمة سوف تسأل عنها أمام رب العالمين فما بالكم بالطائرات والسيارات والقطارات, والقطارات وما أنتم فيه من نعمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج هو أبو بكر وعمر من الخطاب وأخرج أبو بكر الجوع وأخرج عمر الجوع فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلم <تصفيق> الذي أخرجهما فانتقل بهما إلى منزل أبي التيهان فلم يجده ثم جاء قدم لهم تمر وماء يسميان الأسودان بعد أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من الأسودان قال والذي نفس بيده لا تسألن عن هذا النعيم يوم القيامة طمر وما فقط لا تسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم الغنى عندنا ما هو وما معناه والفكر كذلك عندنا ما هو وما معناه نالغنى عند الصحابة كان يعد على أقل النعم كانوا يقولون نحن كذلك أغنياء جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال ألسنا من فقراء المهاجرين قال عندك زوجة قال نعم قال أنت من الأغنياء قال وعندي خادم قال أنت من الملوح عندك زوجة تأمرها وتنهاها تعد لك الطعام والشراب والملبس وتقضي لك حاجته أنت إذا من الأغنياء أنت لست من فقراء المهاجرين لكن, لكن أنت لكن أصبحت أنت من الأغنياء قال عندي خادم قال إن أنت لأن أصبحت لأن من الملوك. لأن الملوك. لأن الملوك لأن الملوك عندهم خدم <تصفيق> وحشم وحجاب, <تصفيق> وحجاب <تصفيق> وحراس عند خادم. خادم لقد أصبحت الآن من, من, من الملوك انظر كيف كانوا يعني يعدون الأغنياء عندهم أو الغنى ما هو مجرد أن عنده زوجة إذن عنده بيت وعنده منزل وعنده فراش وعنده طعام وشراب قال له أنت من الأغنياء أن الإنسان مهما يكبر يكبر معه إثنان طول العمر يحب طول العمر ويحب كثرة المال الوفرة من المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك في البخاري مسلم من حديث أنس رضي الله عنه على ما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان طول العمر وحب المال هذه الطبيعة ابن آدم مهما يكبر في السن يريد عمرا أطول وحياة أطول وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذه الأمة والمؤمنين خاصة أن الإنسان يدعو ويقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وأمتني إذا كان الممات خيرا لي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله فالإنسان مهما يكبر في السن يكبر معه أملان وأمنيتان طول العمر وحب المال الله تعالى إذا أنعم عليك بالقناعة فهي نعمة لا تعوت نعمة عظيمة لا تعوض إذا رزقت القناعة ورزقت الرضا فأنت بذلك لا تنظر إلى غيرك لا تتصخف نعم الله عز وجل عليك لا تتأخر في طاعتك لله لأن عندك رضا وعندك قناعة لا يخرج منك شر ولا عداء ولا شيء الى غيره ولا ضرر يقع على غيرك لان عندك تناعة وعندك رضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه قد فاز من أسلم أي استسلم لله تبارك تعالى ولأوامر الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ورزق كفافا يعني الكفايه فقط الله تبارك تعالى بما اتاه أما الغنى فما هو؟ هناك غنى وهناك, غنى وهناك غنى حقيقي. الغنى الحقيقي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. قال ليس الغنى عن كسرة العرب، كسرة الأشياء والأمتعة والأمتع والأموال وما يملك الناس. ليس الغنى عن كسرة العرب، ولكن الغنى غنى الناس. غنى النس <تصفيق> هذا هو الغنى الحقيقي رغم أن الغنى عن كثرة العرب موجود وورد به النص كما في سورة الحشر مثلا كما قال الله تبارك وتعالى ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولدي القرب واليتام, واليتام والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتاو، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني ما أعط الله تبارك وتعالى لرسوله من الفيء من الغنائم، قال الله تبارك وتعالى قال لله يحكم فيه، ولرسوله يحكم فيه،, فيه, فيه فيكون منه نصيب للفقراء واليتامى والمساكين. والمحتاجين كي لا يكون هذا الفيء دولة بين الأغنياء منكم كي لا يستحوذ الأغنياء على الفيء فيصرفونه هم بآرائهم وأهواههم فيعطون من يشاءون ويمنعون من يشاءون كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاق ليس العنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس نفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن فجميع ما في الأرض لا يكفيها كل ما في الأرض لا يكفيها إلا أن تكون هذه النفس غنية بما أعطاه الله تبارك وتعالى وبما رزقها من إيمان أولاً, أولاً وفكر الحقيقي إنما هو فقر الإيمان وفقر العلم علم علم علم علم علم علم علم علم ليس فقر المال والله تعالى تضمل للناس أرزاقهم وكتبها وسجلها وكتب لهم آجالهم وأعمارهم وهم في بطون أمهاتهم فأي ريب يكون يقول عند يقول المؤمن في رزقه وأي شك, في شك يكون عنده في عمره وأجله أجله أجله أمور, أمور انتهى منه وقدرها الله تبارك وتعالى وكتب لكم أرزاقكم على رأس كل عام كما قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة يختب فيها ما يكون كائنا في هذا العام المقبل يقدره الله تبارك وتعالى الله تعالى زما الذين إذا أعطوا رضوا رضو رضو وإن لم يعطوا يسخطون وبين الله عز وجل قلت قلت قلت أن هذا هذه من صفات المنافقين كما قال ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن قلت قلت قلت أعطوا منها رضوا وإن, رضو وإن لم يعطوا منها إذاهم يسخطون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مصورا عبد الدينار والدرهم والخميصة قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى صخف قال تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم, لم يرضى إن أعطاه الله تبارك وتعالى يرضى وانقطر عليه وضيق عليه يسخف ولا يرضى فبين الله تبارك وتعالى أن هذه من صفات المنافقين وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يعبدون الدينار والدرهم ويعبدون الأهواء إن المال إن لم يستخدمه صاحبه في طاعة الله اللي تبارك وتعالى على يكون عليه وبالاً وخسراناً يوم القيام هذا الكلام لا ينبغي أن يمر على أسماعنا مر الكرام. الكرام قال تعالى في كتابه الكريم لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تعجبك أمواله ولا أولاده إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا في الحياة الدنيا. وتزهك انفسهم وهم كافرون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس ياتي عليهم زمان. لا يباليون ما أخذوا من الحلال أم من الحرام المهم أن تكون عندهم أموال قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أم من الحلال أم من الحرام ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء لا يخسى الفاقة الذي أعطاه الله عز وجل كان يعطيه وكان لا يسأل عن شيء إلا أعطى. أعطى. كما قال القائل إن لم يكن في كفه غير روحي لجاد بها فليتق الله سائله في حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال فسألته فأعطاني قال ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني يقول له أعطني يقول خذ اعطني فلن أعطني, اعطني اكثر فل قال ثم قال النبي صلى الله صلى عليه وسلم, صلى الله وسلم ان هذا المال آل قدرة الحلو من اخذه بطيب نفس بارك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا التي تعطي وتبذل واليد السفلى التي تبخل وتمنع حتى في ظاهر العطاء اليد العليا تكون أعلى واليد السفلى تكون أسفل الذي يعطي ليس كالذي يمنع ويمنع خل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى ليس منا من احد الا وهو موقوس بين يدي الله تبارك وتعالى ليس بينك وبين ربك حجاب ولا ترجمان يترجم لك يسألك عن المال ويسألك عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاءه رجلان أحدهما يشتكي العيلة والآخر يشتكي قطع, قطع السبيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فلن يمر عليك إلا قليل حتى تخرج العير من مكة إلى المدينة ليس معها خفير ليس معها حراس يحرصونها مصيرة خمسمائة مسير كيلوميت. كيلوميت تخرج من مكة إلى المدينة في أمن, أمن وأمان لأن الدين أصبح, أصبح هو المسيطر وأن الدين يمنع الناس من الاعتداء ليست القوانين فقط الوضعية إنما هي قوانين يزع بها السلطان لكن, لكن الدين أكوى من أن يمنع الناس من الانحراف والاعتداء والظلم لماذا لأن لا المؤمن خائف من, خائف من رب العالمين خائف منه فهو لا يجترئ أن, أن يرتكب الذنب أو العذف خالصا من الله, الله, الله, الله لا يريد حارسا عليه ولا يريد أحد يتابعه, أحد يتابعه إنما هو وحده يراقب الله, الله, الله عز وجل كما جل جل قال القائل إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقول خلوت ولكن كل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفر ساعة ولأن ما فيه عنه يغيب لهون العمر الله حتى تتابع الذنوب على آثارهن ذنوب فياليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فلن يمر عليك الا قليل حتى تخرج العير من مكة من الى المدينة, من المدينة ليس معها خفير. أما, اما العيلة وهي الفقر. قال لن تقوم الساعة حتى يطوف احدكم بصداقته. فلا يجد من يقبلها منه. سوف تفيض الاموال. وسوف ينقطع الفر وتفيد الأموال حتى يطوف الرجل بزكاة ماله وصدقاته يبحث عن أحد يقبل منه الصدقة أو الزكاة لن يجد أحدا اين اذا الزيادة السكانية, زيادة السكانية او غير, غير هذا؟, هذا? اين هذا الذي نقول هنا الله تبارك وتعالى. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير? اللطيف الخبير. قال لن تقوم الساعة حتى يطوف احدكم بصدقته فلا يجد من يقبلها منه. قال وليكفن احدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. لهم فيقول له ألم أوتك مالا؟ يقول بلى. فيقول ألم أرسل إليك رسولا؟ فيقول بلى. قال فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار. وعن شماله فلا يرى إلا النار. فلا يتقي أن النار ولو بشعب طمرة. فإن لم يجد ظاهر, ظاهر هذا السؤال قال. ألم أوتك مالاً؟, مالاً, مالاً؟ ظاهره مالاً أن هذا المسؤول بدد هذا المال مالاً مالاً ولم يتق الله تبارك وتعالى فيه, فيه عندما نسمع فيه أن رجل, رجل, رجل واحد بزوج ابنه لسه من أيام قليلة عندنا همدينة ثم يأتي بمغني ليغني الساعة الساعة الثانية بالليل الليل. فيغني ساعة إلا ربع سبع وعشرين ألف جنيه أليس هذا مما يستوجب الصخص علينا جميعا لم يكن رب العالمين تبارك وتعالى اتقوا فتنة تصيبان اللي تصيبان الذين ظلموا منهم خاصة واعلموا أن الله شديد الاقاب الم يكن رب العالمين اتقوا فتنة لن تأخذ الظالمين فقط او العاصين إنما تأخذ الجميع كما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ان اهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث تهلكونا وفينا الصالحون بل هم الاول وهم في البداية بداية. بداية. بداية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم تركنا هذه الآية وتركنا معناها وعملنا بأهوائنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فالرجل فتن ولم يطع النبي صلى الله عليه وسلم المرسل أرسل إليك رسولا سوف نسأل <الف> <تصفيق> عن سنة علمناها وأمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم نكن بتنفيذها وخالفنا والفتنة المال من ضمن هذه الفتن التي تلحق بالرجل مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أهل فليحذر يعني خاف أي إنسان يخالف عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم بسنة أو أمر أو حديث علم أنه أمر به وندب إليه وتعى إليه وهو يخالف فليحذر هذا المخالف أن تصيبه فتنة كما قال الله تبارك وتعالى او يصيبهم عذاب الاليم. ثم قال هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر عن يمينه لا يرى الا النار. خلاص يقول يومئذ اذن اين المفر? لا عمل ولا شيء قضى الزمن العمل وانتهت الدنيا. دنيا. دنيا. دنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإلا لم يكن مالك سوى نصف تمرة واستطعت أن تتق النار بها تصدق بها من أجل أن تتق النار ولو بشك تمرة فإن لم يكن أو تكن تملك نصف تمرة قال بكلمة طيبة كل كلمة طيبة صدقة رب العالمين تبارك وتعالى ينجيك بها من النار هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المؤمن من إذا بذل فالف من ماله الفاضل من ماله خير الله. وان امسك, أمسك الفضل تفضل الذي تفضل هو زيادة عن حاجته. تفضل تفضل حاجته تفضل تفضل الله الله قال شر الله, الله. قال يا, يا ابن آدم, ادم انك ان, إن تبذي للفضل خير, خير الله. وان تنسكه وإن شر, شر الله. الله و بمن تعول؟ واليد العليا خير من اليد السفلى. ابدأ بالفضل بالاموال والمسك على والديك. والدك والدك وعل والدك وعلى زوجتك, وعلى, زوجتك وعلى اولادك. ومن له حق عليك. واخذ من هذا المال ما يكفيك مثلا لمدة عام. عام كما سبت ما ما ذلك عن كثير من الصحابة والصالحين ثم ما كان زائداً إن تنفقه خير لك وإن تنفقه شر لك وندبك النبي صلى الله عليه وسلم وقال وليد العليا خير أي عند الله تبارك وتعالى من اليد السفلى. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم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 وعرض قليل ومتاعٌ ثانٍ والله تعالى فانم قال فانم في آخر صورة الحديث, الحديث واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب لا لا ولا, ولا وزينةٌ دين وتفاخر دين بينكم دين وتكاثرٌ, بينكم بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيثٍ أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون قطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لكن هنا لفتت لماذا قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته الحديث لنا نحن والتوجيه لنا نحن بالعلم أن نعلم أن الحياة الدنيا لعب ولا وزينة وتفاخر وتكسر بيننا في الأموال والأولاء و... و... ثم ضرب مثلا قال غيس نزل نزل من السماء فخرج النبات أخضر يانع فأعجب هذا النبات الكفار لماذا أتى هنا بالكفار يريد أن يقول لنا إياكم أن تسلكوا في حياتكم مسلك الكافرين تنشغلوا بالدنيا كما انشغلوا بها. فتضيعون كما ضاعوا. علم يكن رب العالمين. وهو يتحدث عن ايات الربا. يا ايها الذين املوا لا تكون الربا ضعفة، <تكلمت> واتقوا الله لعلكم <تكلمت> تفلحون، واتقوا <تكلمت> النار التي عِدَّة الكافرين، النار لمن الكافرين، ليست المؤمنين إنما النار للكافرين والمسكين والمنافقين رب العالمين يقولون لنا لا تعكون الربا ضعف مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي عِدَّة الكافرين تعكون الربا ضعف مضاعفة، فتدخلون النار التي هي في الأصل للكافرين ليست لك. لكن عندما تأكلون الربا اضعاف المضعافة تريدون ربا. هذه الموارد وتشاركون الكافرين في النار ليس هذا كلام الله تبارك وتعالى العالم. واطيعوا الله والرسول لعلكم الله. ترحمون مون. مون. مون. مون. ان الانسان او الكثيرين من عندما لما. لما. يرزق, يرزق بخير او بمال, أو بمال كثير يظن انه قد وفق يقول هذا توفيق وهو ينسى ويغفل قوله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال الوبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعون فأما الإنسان إذا ما ربه فأكرمه ونعمه فيقول في ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانا كلا بل لا ولا تحافظون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكل لما وتحبون المال حباً جماً كلا إذا دكّت الأرض دكّا دكّا وجاء ربك والملك صفّاً صفّاً وجاء يوم عيد بجهنم يوم عيد يتذكر الإنسان وأدى له الذكر أو كما قال وحملت الأرض والجبال فدكت دكّت وعده فيومئذ وقعت عيد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 حديث رواه الإمام الترمذي بصند الصحيح لغيره لأنه ورد عن أبي هريرة أن عقب بن مسلم رضي الله عنه قال حدثنا شفي الأصبحي قال أن شفيا الأصبحي كان بالمدينة فوجد رجلا اجتمع عليه الناس فقال من هذا الرجل قال أبو هريرة قال فدنوت منه فقعدت بين يدي وانتظرت حتى سكت وخلا فقلت إن بحب بحق وبحق إلا حدستني حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته يعني أنشذك بالله وبكتاب الله يا أبا هريرة أن تحدثني حديثا أنت بنفسك استمعت إليه من النبي صلى الله عليه وسلم واستمعته وعلمته وعقد قال أفعل لأحدثنك لا حديثاً حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته قال ثم نشغ أبو هريرة نشغة فلما أفاق قال أفعل لأحدثنك لا حديثاً حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم, الله الله وسلم ليس معنا أحد في هذا البيت عقلته وعلمته ثم نشغ نشجة طويلة فلما أفرط مسح عن وجهه وقال أفعل سنحك لمة لا أحد سنك حديثا حد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس ليس معنا أحد غير وغير ثم نشغ نشغة, نشغة أخرى التي سبقت سبق سبق سبق ومسح عن وجهه ثم أفاق فقال, أفرقة فقال, فقال لا أحدثنك أربع مرة مرة لأحدثنك أربع مرات لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى, صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس معنا أحد غير وغيره ثم نشغ نشغة سديدة فما لخارا على وجهه وجه فأسنفنه إلى صدري, صدري قليلا, قليلا حتى أفاق ثم, ثم قال, قال, قال, قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم. من الله ينزل يوم القيام ليخضي بين العباد فأول من يدعو رجل جمع القرآن ورجل اقتتل في سبيل الله. ورجل ذو مال كثير فيقول الله تبارك وتعالى الذي جمع القرآن يقول له أعلم وأعلم ما أنزلت على رسولي فيقول بلى فيقول فماذا عملت فيما علمت فيقول كنت أقوم الليل به أناء الليل وأناء وأنا النهار فيقول كذب, كذب, كذب, كذب أنت كذاب وتقول الماهو الملائكة كذب, كذب, كذب إنما أنت كرّت ليقال كار وقد قيل ذا أردت أن يقال كار وقد قيل ذا ثم يدعو صاحب المال الكثير, الكثير يقول ألم أوتك مالا يقول بلى يقول ألم أدعك ألم لا أدعك لا تحتاج إلى أحد يقول بلى يقول فماذا عملت فما أتيتك يقول كنت وصل الرحم واتصدق. قال الله صدق. صدق. صدق. تعالى كذا كذا. وتقول له الملائكة كذا. انما اردت. أردت, أردت, أردت, أردت. أردت. نعم, نعم انت كنت تتصدق. تصل الرحم. نعم, نعم كنت تتصدق وتدفع, وتدفع في بناء المساجد. بناء المساجد. صحيح انت كنت تفعل. لكن لك فتنت بالمال واردت من وراء هذا الدفع وصلة الرحم ان يقال انه يصل الرحمه وانه يقوم المساجد أنه ينفق وجواد كريم. فقد قيل ذا. دفع. ثم, يقت ثم يقت ي... يدعو الرجل الذي قتل في سبيل الله. الله. فيقول فيما قتلت. يقول امرت بالجهاد فقاتلت في سبيلك حتى قتلت. يقول له كذا. والملائكة تقول كذبت انما عرضت انه قال جري وقد قيل ذا. لكن انظر قال <سحي> أبو هريرة ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتي, على ركبتي على وقال يا أبا هريرة هؤلاء السلاسة أول خلق الله نسعر بهم النار يوم الكيان لما أخبر شفين الأصلاحي معاوية رضي الله عنه بهذا الحديث وأخبر أيضا شوف ال أبو هريرة وشوفين الأصبحية أخبرا معاوية بن عمرو السفيان بهذا الحديث بك معاوية بكاء شديدا وسقط مغشيا عليه وقال هؤلاء فعل بهم هذا فكيف بمن بغى من الناس الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كان يعمل فتنة, فتنة المال فتنة المال توقع صاحبها في الشرك والرياء تضيع الدنيا, الدنيا. الدنيا. دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له قال الله تعالى لنبيه وللآخرة خير لك من الأولى تقو فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ليرجع الرجل إلى أمواله فيمحصها ويطهرها ويأخذ ما يكفيه والباقي يتصطق به يتصطخ على المحتاجين, المحتاجين ابتغاء وجه الله لا لا او يعين طالب علم او ينشر علما, علما, علما او يدعو الى الله تبارك وتعالى فان صلاح الدنيا, الدنيا بالدين الدين, الدين هو صلاح الدنيا وصلاح, وصلاح الاخرة القرآن والسنة هما المصدران الاساسيان لأمان الناس واستقرار الناس وحياة الناس الحياة الحقيقية وأكتفي بهذا القدر. وأدعو الله تبارك وتعالى عسى أن يقبلنا اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن من فتنة المال والولد ومن فتنة الدنيا والشهوات فأنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من أولادنا وأهلنا وأزواجنا وأمة محمد شقيا، ولا محرومة فأنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين